وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِسْمَعَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِسْمَعَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى انكم وما تعلمون انكم اليه تحشرون ومن الناس من يجبك قوله في الحياه الدنيا ويشيد الله على ما في قلبه وَيُشِيدُ اللهُ على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ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 مِكَا فَتَوَلَّاتِ سَتْبَعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ إِذَا جَاءَ أَهُلُ بَيْنَا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظلل نغمام والملائكه وقضى الامر وايل الله تجعل الامور